ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من ف ط و ر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إ ل ي ك البصر خاسئا وهو حسي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 وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إ ذ ا أ ل ق و ا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفوق تكاد تميز من الغير كلما أ ل ق ي فيها ف و ج ن سالهم خزنتها ل م ي أ ت ك م نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا, فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إ ن أ ن ت م إ ن انتم إ ل ا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أ و نعقل ما كنا, ما كنا في أ ص ح ا ب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير إ ن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم م غ ف ر ة و أ ج ر كبير واسروا قولكم أ و ج ه ر و ا به إ ن ه عليم بذات ا ل ص د و ر أ ل ا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم ا ل أ ر ض ذلولا فامشوه ا ش و في مناكبها وكلوا من رزقه و إ ل ي ه النشور امنتم من في السماء يخسف بكم ا ل أ ر ض ف إ ذ ا هي تمور أم آمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا ف س ت ع ل م و ونقد ن نذير كيف كذب ا ء الله م يروا م الحسنى ا ويقبض امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن اذ الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل نجوا في عدو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه ادى امنا أمن من يمشي م سويا س صراط على ت قل ي م ق هو الذي أ ن ش ا ك م وجعل لكم السمع و ا ل أ ب ص ا ر و ا ل أ ف ئ د ة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في ا ل أ ر ض و إ ل ي ه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إ ن ك م قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راوا زلفتن سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي قيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارايتم ان اهلكني الله و م ن م ع يه رحمنا فمن, فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أ ر أ ي ت م إ ن أ ص ب ح م ا ء ك م غورا فمن ياتيكم, فمن يأتيكم بماء